الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من ي ه د ي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له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 عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال لها إ ن ه من أ ع ط ي حظه من الرفق فقد أ ع ط ي حظه من الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ص ل ة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار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 وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في ا ل أ ع م ا ر إ خ و ة ا ل إ س ل ا م الله لطيف بعباده أ ي رفيق بهم يعاملهم ب ا ل ر ف ق لا بالعنف وباليسر لا بالعسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن لطفه سبحانه وتعالى بعباده أ ن ه كلفهم دون ما يطيقون و أ ن طاقتهم دائما فوق ما يستطيعون بحيث أ ن ه لو كلفهم أ ك ث ر منه لا يعجزون والدليل على ذلك أ ن الله تبارك وتعالى فرض ا ل ص ل ا ة أ و ل ما فرضها خمسين فما زال النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ربه التخفيف حتى جعلها خ م س ة ثم قال امضيت فريضتي وخففت عن عبادي ومعنى ذلك ان العباد يستطيعون ان يصلوا في اليوم و ا ل ل ي ل ة خمسين ص ل ا ة اذ انهم لو لم يكونوا يستطيعون لكان هذا التكليف عبثا والله تبارك وتعالى منزه عن العبث ف إ ن م ا هو لطف الله تبارك وتعالى الذي خفف عن عباده وجعل ا ل ص ل ا ة خمسا في العمل وخمسين في ا ل أ ج ر والثواب ومن لطفه سبحانه وتعالى بعباده أ ن ه يرزقهم بلا استحقاق ويؤخر عنهم العذاب مع الاستحقاق ومن لطفه سبحانه وتعالى أ ي ض ا بعباده أ ن ه يشكر لهم القليل من العمل ويغفر لهم الكثير من الزلل فاللطف والرفق صفتان من صفات الله العلا واللطيف والرفيق اسمان من أ س م ا ء الله الحسنى وصفات الله تعالى نوعان ما لا يمكن الاتصاف به كالخلق والرزق و ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة وما يمكن الاتصاف به وهو أ ي ض ا نوعان ما لا يجوز الاتصاف به كالعز والعظمه وما يستحب الاتصاف به ك ا ل ح ل م و ا ل ر ح م ة واللطفي والرف ومن هنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق ب ق و ل ه إ ن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرف ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على س و ا ه فرغب صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه في الرفق ببيان أ ن ه من صفات الله التي يحب من اتصف بها وببيان أ ن الله تعالى يعطي على الرفق في الدنيا من الذكر الحسن والثناء الجميل كما يعطي عليه في ا ل آ خ ر ة الثواب العظيم و ا ل أ ج ر الجزيل وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إ ل ا زانه ولا نزع الرفق من شيء إ ل ا شانه إ ذ بالرفق تسهل ا ل أ م و ر ويتصل بعضها ببعض ويرجع إ ل ى ا ل م أ و ى ما ش ذ وبه يجمع الشتات فهو إ ذ ن جامع للجماعات وجامع أ ي ض ا للطاعات الرفق جامع للجماعات وجامع للطاعات فهو جامع للطاعات كلها وبالطاعات يؤلف الله بين القلوب ويجمع الجماعات ا ل م ت ف ر ق ة ويؤلف بين الجماعات ا ل م ت ب ا غ ض ة ا ل م د ع ا د ي ة فعلى العبد أ ن يتخلى عن العنف و أ ن يتحلى ا ل ر ف ق فان النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال إ ن ه من أ ع ط ي حظه من الرفق فقد أ ع ط ي حظه من الدنيا و ا ل آ خ ر ه والمعنى من آ ت ا ه الله نصيبا من الرفق في الدنيا فقد آ ت ا ه ما يتمنى من س ع ا د ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ذ بالرفق سيحبه الناس ويتوددون إ ل ي ه ويتقربون منه ويذكرونه بالذكر الحسن ويثنون عليه بكل جميل في حياته وبعد مماته و إ ذ ا مات أ د خ ل ه الله تعالى ا ل ج ن ة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا و أ و ل ا ل أ ش ي ا ء و أ و ل ا ه ا برفق الانسان نفسه, نفسه. فيجب على كل إ ن س ا ن أ ن يكون رفيقا بنفسه ي أ خ ذ ه ا دائما بالرفق لا بالعنف وباليسر لا ب ا ل ع س ولا يكلفها من ا ل أ ع م ا ل ما لا تطيق ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ه ذ ان ا ل د ي متين ي فأوغلوا ف هذا برفق إن ه الدين متين ف أ و غ ل و ا فيه برفق وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الدين يسر ولن يشاد الدين أ ح د إ ل ا غلب ه فسددوا وقاربوا و أ ب ش ر و ا واستعينوا ب ا ل غ د و ة والروح وشيء من ا ل د ل ج ة وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليكم بما تطيقون فوالله لا ي م ل ا الله حتى تملوا عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى ت م ل و ك ا ن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينكر على المشددين على أ ن ف س ه م فكان يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون و المتنطعون هم المتعمقون المتشددون في غير وقت التجديد وفي غير حاجه إ ل ى التجديد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت فقال صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول كذا وكذا قال فقلت بابي انت وامي يا رسول الله لقد قلته فقال إ ن ك لا تستطيع ذلك فصم و أ ف ط ر وقم وارقد وصم من الشهر ث ل ا ث ة أ ي ا م ف إ ن ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا وذلك مثل صيام الدهر و إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن مكلفا أ ن يرفق بنفسه في أ ع م ا ل الدين التي يرجو بالاجتهاد بها الفوز بالخلود في جنات النعيم ف إ ن أ ع م ا ل الدنيا أ و ل ى أ ن يرفق الانسان إ ن س فيها ف ب ن ه إ ذ ك ا الإنسان ل م ك فيها أن ر ف ف ق ب ن س في أ ع م ل الدين التي يرجو ب ا ا ا بها أو فيها الخلود ل ج ج ت ه د أو في ن ا النعيم ت ف أ و ل ل ب ا إ ن س ا ن أ ن يرفق بنفسه في أ ع م ا ل الدنيا التي لا يرجو بالاجتهاد فيها إ ل ا أ ن يعيش ما أ ح ي ا ه الله منعما مترفا والعمر مهما طال قليل والدنيا مهما كثرت أ ي ا م ه ا وسنيها ق ل ي ل ة فقد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا كما يجعل أ ح د ك م أ ص ب ع ه في اليم فلينظر بم ا ترجع فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يرفق بنفسه في أ ع م ا ل الدنيا ولا يشق عليها ولا يكلفها ما لا ت ط ي غ ف إ ن ن ا ر أ ي ن ا الناس في هذا الزمان قد انشغلوا بالدنيا أ ك ث ر من اللازم و أ ع ط و ه ا من أ و ق ا ت ه م واهتماماتهم فوق ما تستحق نرى الرجل يخرج من الفجر الى الفجر يكدح ويتعب ويشقى لا يعطي نفسه حظها من ا ل ر ا ح ة فضلا عن حظها من ا ل ص ل ا ة و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ومجالس العلم بل ان الرجل لا يعطي زوجه حظها من وقته ولا يعطي اولاده حظهم من وقته فهو لا يفرغ أبدا لتربيتهم و إ ر ش ا د ه م ومراقبتهم وهذا الانشغال الكثير بالدنيا عن النفس و ا ل ز و ج ة و ا ل أ و ل ا د ربما كانت ا ل ز و ج ة و ا ل أ و ل ا د غير راضين عنه أ ب د ا مما يزيد ا ل ف ج و ة بين الرجل و أ و ل ا د ه وزوجه فاذا اتسعت و ع ج ز عن لمها فان هذا قد يؤدي الى الشقاق الذي يفضي في الغالب الى الطلاق والفراق فيا طلاب الدنيا مهلا مهلا ورفقا رفقا ارفقوا بانفسكم وارفقوا بازواجكم وارفقوا باولادكم واعلموا ان الرزق لن يفوتكم بل لن تفوتوه ارفقوا بانفسكم وارفقوا ب أ و ل ا د ك م وارفقوا ب أ ز و ا ج ك م واعلموا ان الرزق لن يفوتكم بل لن تفوتوه فقد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان الرزق ليطلب العبد العبد أكثر مما يطلبه أجله إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله الرزق مما مما العبد يطلبه ليطلب يطلبه إن وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو أ ن ابن آ د م هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما للίας آدم من من هرب يهرب رزقه الموت ل أ د ر ك ه رزقه كما يدركه الموت ولذلك وصى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالتخفيف عن النفس والترويح عنها وطلب الرزق بالرفق فقال صلى الله عليه وسلم إ ن روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى ت س ت و ف ي رزقها و أ ج ل ه ا فاتقوا الله و أ ج م ل و ا في الصلاه لولا أ ن الله كره لعباده العجز والكسل ما كلفهم بالعمل ل أ ن الرزق قد قسم فلا دافع له ولا مفر منه ولكن ا مفر منه و ل الله أ ر ا د لعباده العمل والسعي والاجتهاد لكنه حين أ م ر بالسعي على الرزق أ م ر بالمشي فقال هو الذي جعل لكم ا ل أ ر ض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه النشور في حين حين أ م ر ب إ ج ا ب ة الداعي إ ل ى ص ل ا ة ا ل ج م ع ة قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة فاسعوا إ ل ى رزق الله فالواجب علينا أ ن نسعى الى الطاعه و أ ن نمشي ببطء و ر ف ق إ ل ى الدنيا و إ ل ى الرزق لكن الناس قد قلبوا ا ل آ ي ة فهم يمشون إ ل ى ا ل ط ا ع ة مشيا بطيئا متثبطين متخاذلين متكاسلين ويركضون وراء الدنيا ركضا ويجرون وراءها جريا فنسى ا ل إ ن س ا ن بالسعي في الدنيا والكسح فيها أ ن يريح نفسه من ا ل ع ن ا ء والتعب إ ن ن ي أ ع ر ف كثيرا من رجال ا ل أ ع م ا ل الذين تكالبوا على الدنيا لا ينام أ ح د ه م في الليله ساعتين أ و ث ل ا ث ة هل تكفي هذه لراحته لا تكفي ولكنه انشغل بالدنيا فنسى الله ف أ ن س ا ه الله نفسه يا طلاب الدنيا مهلا مهلا ورفقا رفقا إ ن لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولولدك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه اذا خرجت من الفجر وعدت بعد العشاء متى تقعد مع الاولاد متى تتعرف احوالهم متى تتفقد اعمالهم متى تعرف من صلى ومن لم يصل ي ومن عمل الواجب ومن لم يعمل الواجب ومن قام بعمله ومن لم يقم بعمله واذا خرجت من الفجر وعدت بعد العشاء فاين القوه التي في بدنك حتى تعطي زوجك حقها عليك فاتقوا الله واجملوا في الطلب فانه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها اولى الاشياء برفق الانسان نفسه يجب على الانسان ان يرفق بنفسه في العباده والطاعه وان يرفق بها ايضا في عمل الدنيا ف إ ذ ا رفق ا ل إ ن س ا ن بنفسه فعليه أ ن يرفق بزوجه فلا يكلفها من ا ل أ ع م ا ل ما لا تطيق ولا يطلب منها ما تعجز عنه ويجب عليها عليه ان يعاونها فيما يجب عليها من أ ع م ا ل البيت فقد قال إن الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا ل إ ث م والعدوان وقد سئلت ع ا ئ ش ة رضي الله عنه ا ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان يكون في م ه ن ة أ ه ل ه أ ي في خدمتهم ف إ ذ ا جاءت ا ل ص ل ا ة خرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة وقالت كان بشرا مثلكم يقصف نعله و ي ق ي ط ثوبه ويحلب شاته وقالت كان, يخدم نفسه كان يفلي خ د م ن س ه كان ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه فالواجب على الرجل الا ينسى ا م ر أ ت ه من تعاونه ان يعاونها على ما كلفت به من اعمال البيت و ا ن لرجال الاعمال الذين يخرجون من الفجر ويعودون بعد العشاء أ ن يحققوا شيئا من التعاون مع ربات البيوت ف إ ذ ا رفق الرجل بنفسه وزوجه فعليه أ ن يكون رفيقا باولاده أ و ل د ه عليه ي أن ك ن رفيقا ب أ و فلا يعنف ولا يقبح ولا يسب ولا يشتم ولا يضرب ولا يكلف ا ل أ و ل ا د بما لا يطيقون من ا ل أ ع م ا ل وعليه أ ن يصبر على ق ل ة فهمهم وسوء حفظهم وعموما الرفق مطلوب من عموم الناس لعموم الناس حتى يكون شعار الجميع في كل مكان الرفق ف إ ن الله إ ذ ا أ ر ا د ب أ ه ل بيت خيرا أ د خ ل عليهم الرفق يجب أ ن يكون السلطان رفيقا بمن تحت سلطانه ويجب أ ن يكون الراعي رفيقا برعيته ويجب أ ن يكون الوالي رفيقا بمن في ولايته ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أ م ر أ م ت ي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشق عليه او كما قال صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستر الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فيا في اخوه الاسلام ويتأكد الرفق, في حق العالم بالمتعلم ويتاكد الرفق في حق العالم بالجاهل فيجب على كل عالم أ ن يكون رفيقا بكل متعلم و أ ن يكون رفيقا بكل جاهل فلا يعنفه ولا يوبخه ولا يسبه ولا يشتمه ولا يضربه ل ق ل ة فهمه ولا لسوء حفظه ولا يضربه على خ ط أ يصدر منه عفوا فعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال بال اعرابي في المسجد فقام الناس إ ل ي ه ليقعوا فيه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله من بعدتم س ن ولم تبعثوا بال معثرين أعربي في ف المسجد ا الناس م إليه ل ي ق ع فيه فقال الله صلى على بوله سجلا من ماء ف إ ن م ا بعدتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وعن معاوية بن, الحكم... عن معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أ ن اصلي أ مع رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ذ عطس رجل من ا ل ق و ف فقلت يرحمك الله وكان مثل هذا الكلام ك ت س م ي ة العطس ا ورد السلام جائزا في ا ل ص ل ا ة ثم نسخ ولم يعلم معاويه بن الحكم السلمي ب ا ل ن س فبينما هو ي ص ل مع رسول الله اذ ا عطس رجل وهو يعلم ان التشميت جائز في ا ل ص ل ا ة لم يبلغه ا ل ن ا س فقال يرحمك الله قال ف ر م ا ن الناس بابصارهم وجعلوا يضربون على ا ف خ ا ذ ه م فقلت واثقل امياه فلما ر أ ي ت انهم يصمتونني لكني سكت يقول لم افهم لماذا ينظرون الي ولماذا يضربون على افخاذهم ولماذا يقولون اسكت وانا لم ات ي الا بشيء جائز قال لكني سكت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل ص ل ا ة لم ي ذ ك ر م ع ا و ي ة ماذا قال له انما ب د أ بالذكر الحسن والثناء الجميل على حسن خلقه وجميل معاملته صلى الله عليه وسلم قال فلما انصرف من ا ل ص ل ا ة قال ف ب أ ب ي هو و أ م ي ما ر أ ي ت معلما قبله ولا بعده أ ح س ن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني و إ ن م ا قال إ ن هذه ا ل ص ل ا ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إ ن م ا هو الذكر والتسبيح و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وعن أ ب ي ا م ا م ة رضي الله عنه أ ن فتى شابا أ ت ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فقام الناس إ ل ي ه ليقعوا فيه وقالوا مه مه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه ثم قال للشاب اذنه فدنا حتى كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بكل رفق ولطف وشفقه و ر ح م ة اتحبه لامك قال لا قال وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم اتحبه لابنتك قال لا قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم اتحبه ل أ خ ت ك قال لا قال وكذلك الناس لا يحبونه لاخواتهم اتحبه لعمتك قال لا قال وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم اتحبه لخالتك قال لا قال وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم ثم وضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه و ح ص فرجه ف م ل ت ف ت الشاب الى شيء من هذا بعد ذلك الرفق مطلوب دائما وهو م ت أ ك د في حق العالم بالجاهل كما ي ت أ ك د الرفق في حق ا ل د ا ع ي ة بالمدعوين فيجب أ ن يكون ا ل د ا ع ي ة رفيقا بالمدعوين ل أ ن الرفق هو أ ق ر ب الطرق إلى الى ق القبول الرفق من الداعية أقرب الطرق ل الداعية ل و وأهم ب أسباب من إ القلوب و أ ه م أ س ب ا ب القبول ولذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام اذهب أ ن ت و أ خ و ك ب آ ي ا ت ي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون إ ن ه ط ض ى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى فقولا له قولا لينا هينا لا عنف فيه ولا صلف ولا غ ل ظ ة ولا فضاله لعله يتذكر ما ينفعه ف ي أ ت ي ه او يخشى ما يضره فيتركه وقد فسر هذا القول اللين الذي امر الله به موسى وهارون عليهما ل س ل ا م بقول الله تعالى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى و ا ل م ت أ م ل لهذه الكلمات يرى الرفق واللين يتدفقان من كل حرف فيها ف إ ن ه أ ت ى بلفظ هل الذي يدل على العرض و ا ل م ش ا و ر ة مما يفيد أ ن ه يجب على الدعاه أ ن يعلموا أن ا ل د ع ة عرض ل ان ا ل د ع و ة عرض لا فرض عليك أ ن تحسن عرض دعوتك ولا يجوز لك أ ن تفرضها على الناس افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين والقاعده العظيمه في دعوه الاسلام لا إ اكراها في الدين ف إ ن م ا ا ل د ع و ة عرض لا فرض اعرض دعوتك ولا تفرضها ف إ ن الله قال لنبيه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل الحق من ربكم واترك الناس بعد ذلك أ ح ر ا ر ا خيارا يختارون أ ن يؤمنوا أ و يكفروا فجزاء الجميع عند الله يوم يرجعون إ ل ي ه إ ن ا ع ت د ن ا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرادقها و إ ن ي س ت غ ي ث ي غ ا ث بماء ك ا ل م ه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت م ر ت ف ق ة إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات إ ن ا لا نضيع أ ج ر من أ ح س ن عملا ف ا ل د ع و ة عرض لا فرض ف إ ذ ا أ ح س ن ا ل د ا ع ي ة عرض دعوته واستخدم ا ل أ س ل و ب الهادي و ا ل ك ل م ة ا ل ل ي ن ة ا ل ر ف ي ق ة فيها وصل إ ل ى قلوب الناس من أ ق ص ر الطرق و أ ق ر ب ه ا واستجاب الناس لدعوته ثم ت أ م ل هل لك إ ل ى أ ن ت ذ ك ى فهو يدعيه يدعوه إ ل ى ا ل ت ز ك ي ة والتطهر ولكنه لم يقل له تعال أ ز ك ي ك ولم يقل له تعال اطهرك و إ ن م ا قال تزكى أ ن ت بنفسك أ ن ا أ د ل ك و أ ن ت الذي تزكي نفسك بما دللتك علي ه ثم و أ ه د ي ك إ ل ى ربك الذي رباك بنعمه ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة واتاك مما س أ ل ت ه ومما لم ت س أ ل مما ينبغي عليك أ ن تذكر نعم الله وتقابلها بالشكر الرفق م ت أ ك د في حق العالم و م ت أ ك د كذلك في حق ا ل د ا ع ي ة ولا يجوز أ ن يكون ا ل د ا ع ي ة أ ب د ا عنيفا غليظا ف إ ن ا ل د ا ع ي ة إ ذ ا كان عنيفا غليظا فقد خالف أ م ر الذي يدعو إ ل ي ه وهدي الذي اتبعه في ا ل د ع و ة ف إ ن ا ل د ع و ة إ ن م ا هي إ ل ى الله والله أ م ر ا ل د ع ا ة أ ن يكونوا هينين لينين امرهم بالرفق ونهاهم عن العنف فاذا خالف ا ل د ا ع ي ة واستخدم العنف وترك الرفق فقد خالف أ م ر الله وخالف أ ي ض ا هدي رسول الله الذي يتبعه في ا ل د ع و ة إ ل ى الله لقد كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هينا لينا سهلا قريبا رفيقا وبذلك أ ح س ن عرض دعوته فنجح في تبليغ ر س ا ل ة ربه ودخل الناس في دين الله ا ف و ا ج ه وامتن الله عليه بقوله فبما ر ح م ة من الله لنت لهم ولو كنت ف ض ا غليظ القلب ل ا ن ف ض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ا ل أ م ر ف إ ذ ا عزمت فتوكل على الله إ ن الله يحب المتوكلين ف إ ذ ا رزق ا ل د ا ع ي ة الرفق فقد أ ع ط ي مفاتيح النجاح في دعوته وتبليغ رسالته و إ ذ ا ت خ ل ت ا ل د ا ع ي ة عن الرفق وتحلى بالعنف ففشل في دعوته أ و أ خ ذ أ خ ذ ا أ و فرض طرد فرضا أ و قتل قتلا فلا يلومن إ ل الا نفسه إذا ت خ ى ل د ا ع ع ي ة نفسه ا ل ر وتحلى بالعنف ففشل في دعوته أو أخذ أخذا أو طرد فرضا أو يلومن ختل قتلا بالعنف ففشل فلا يلومن إلا أخذا فرضا ن في ف طرد أخذ فعلى نفسها جنت براقش ولذلك بعث نسطور صاحبين له إ ل ى الملك يدعوانه الى دين عيسى عليه السلام وامرهما ان يرفقا بالملك وان يدعواه الى دين عيسى ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة فقال فالصاحبان ن ص ي ح ة نصتور فدخلا على الملك فاغلظا له القول وعنفا ف أ ق ذ ه م ا الملك و ح ب س ه م ا و آ ذ ا ه م ا فقال لهما نسطور ما مثلكما إ ل ا كمثل ا م ر أ ة لم تلد حتى كبر سنها فولدت فاستعجلت شباب ولدها لتنتفع به ف أ ط ع م ت ه أ ك ث ر مما يطيق ف ق ت ل ت نسطور صاحبين له إ ل ى الملك يدعوانه, يدعوانه الى ن إ دين عيسى و أ م ر ه م ا أ ن يرفقا بالملك ويدعوان ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة فقال فالصاحبان ا ل ن ص ي ح ة ف د خ ل على الملك ف أ غ ل ظ ا له القول و ع ن ف ه ف أ خ ذ ه م ا فحبسهما وضربهما واذاهما فقال لهما نسطور ما مثلكما في ا ل غ ل ظ ة والعنف والقسوه في د ع و ة الملك ما مثلكما إ ل ا كمثل ا م ر أ ة لم تلد حتى كبر سنها فولدت على الكبر فخافت أ ن تموت قبل أ ن يكبر الولد وتراه رجلا ف أ خ ذ ت تطعمه وتسقيه وتطعمه وتسقيه أ ك ث ر مما يطيق فمات الولد فلم تظفر ببغيتها ولم تحقق هدفها ومن هنا قيل من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ف ا ل د ا ع ي ة يجب ان يكون هينا لينا سهلا رفيقا قريبا متحليا بالرفق و ا ل ح ل و ا ل ش ف ق ة و ا ل ر ح م ة والصبر الصبر على الاذى والصبر على جني ا ل ث م ر ة ولا يكن هم ا ل د ا ع ي ة أ ن يصبح الناس كلهم ك ا ل ص ح ا ب ة في يوم و ل ي ل ة ف إ ن الله خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م و أ م ر ه كن للشيء فيكون لكنه لم يخلقهما بكن خلقهما في س ت ة أ ي ا م حتى يعلمنا ا ل ت أ ن ي والصبر ونرجع عن ا ل ع ج ل ة والاستعجال ما أ ح و ج ن ا إ ل ى الرفق فانه من اعطي حظه من الرفق فقد اعطي حظه من الدنيا و ا ل آ خ ر ه هذا وتتمه الحديث تكون في الجمعه القادمه ان شاء الله اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آ م ن ا يارب العالمين و أ ق م ا ل ص ل ا ة